113. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال 114. ويسبح الرعد بحمده والبلائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 والذين صلب ربت غا وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سر وعلانيا ويدرون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر وَثَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لُولَىٰ أُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَن أَنَا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 يظلم لله فما له منها لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله موق من مثال الجنة التي وعد المتقو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 وعِدَهُ أمُ الكتاب وإنَّما نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ